Ya استشهادية عمليات فجرناها في قلب المستوطنات وعند الغلبة رغوثي خطط عمليات لتلقى يا محتل لتلقى الوينات عمليات استشهادية عمليات فجرناها في قلب المستوطنات